م البنين بهالسم سماها ربي الكون ام الصبر ام مجنون باب الفرج للناس هو البطل عباس باب البنين هو الحسن خير النساء هدينا طاح قال البنين وفاطمة صورها هل الحسن خير المسا حدينا طاح يال ام البنين فاطمه صورها هالكلال بدرك عمر الطاهرة لجلي الديا لو تشوف رخصت ولد يوم وصل فلسف كعب الشرف انقص والبطل عباس كعب الشرف القاس ام البطل عباس ام البنين ومل بنين للناس عباس واللباني <مشترك> واللباني واللباني واللباني <مشترك> وانا علي اتعودت الله كل عناها وانا عليها كل الله المشاكل والعسر والفايه تدري لك كلها هو فوق احساس ام البطل عباس كلها هو فوق احساس ام البطل عباس ام البنين ام البنين ام البنين ام البنين بهالاسم سماها ربي الكون ام الصبر ام اليوم فبي مجنون ام البنين بالاسم ربي الكون ام اللي ام اللي وفى بينا القام بنجين الفرج للناس ما جبطنا عباس الفرج للناس ام البطل عباس ام البنين ام البنين ام البنين هذا الاسم برت باعشقي هوا افتخر خادمها سميني من الزغر هذا الاسم يسرف شراييني برت باعشقي هوا افتخر خادمها سميني هذه الحليلة الاصوم يا دمر بعد ما طاب المراد تلقبت من حيدر الكرار هذه الحليلة الاصوم يا دمر بعد بالمراد تلقيت من حيدر كرر الهلكره من براسي ام البطل عباس الهلكره من براسي ام البطل عباس ام البنين ام البنين ام البنين ام البنين بهالاسم ام الصبر ام الوفا بهالقلب نجدون مولى بنين بالاسم سما ما رب الكون ام الصبر ام الوفا بها القلب مجنون قابل فرج الناس مولى بطل عباس قابل فرج الناس مولى بطل عباس مولى بنين مولى بنين مولى بنين مولى كلام الطاغتك يا مهجد احسيني برض المدينة مرقدك يا الطاهره وعيني الكلام الطاحتك يا مهجد احسيه برض المدينة مرقدك يا الطاهره وعيني وسط القلب مرقد اليك دميله إلي زاهر تتهف شرايين الفقر شع وعضل تاهر وسط القلب مرقد اليك دميله إلي زاهر انت شرايين الفقر شعوا واظل صائر اسمه يضل على الراس ام البطل عباس اسمه يضل على الراس ام البطل عباس ام البنين ام البنين ام البنين, أم البنين سمعها ربي الكون ام الصبر ام الوفا بهالكرم مجنون والبنين البلسم سماها ربي الكرم هم اللي صبروا الناس ما جبطنا عباس الناس هم البطل عباس هم البنين هم البنين هم صوتي محمد جاسم الكربلائي كلمات وآداء, وآداء, وأداء كلمة الحسين, الحسين بسام الشمري